في تلاوته في آخر سورة الحشر بعد ذكر السناء آتي بأسماء الله عز وجل على رب العالمين قال له شيخه يا بني هذا هو أصدق شيء واعظم شيء يوصلك إليه قال له ماذا تعني يا شيخنا قال يا بني السناء عليه ثم استقبل الحديث يقول له ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اخبرنا ان الله عز وجل يحب الثناء فقال صلى الله عليه وسلم لا احد احب اليه الثناء من الله عز وجل ولذلك اثنى على نفسه سبحانه وتعالى ولو انك تدبرت يا بني تدعية الانبياء والمرسلين الصالحين تجد انها مفعمه بذكر الرب عز وجل والثناء عليه حتى ان بعضهم لا يشغله الثناء على ربه سبحانه وتعالى عن مسألته ودونك دعاء ذي النون سيدنا يونس على نبينا عليه صلوات الله وسلامه قال له يا شيخنا لا اله الا انت سبحانك إني كنت من الظالمين قال نعم يا بني هو ذاك الدعاء ارايت ثناءه على ربه سبحانه وتعالى وهذا التهليل الذي فيه ثناء على الله عز وجل وتنزيه رب العالمين سبحانك إني كنت من الظالمين وليس هنالك من حاجة مبذولة ولا من ضراعة مرفوعة وإنما هو الثناء وهذا هو المعراج الأسمى الذي يسبق ويسبق ويسبق يا بني إن هذه الايدي الضارعة أسبقها إلى الله عز وجل أثقلها حملا للسناء فإن السناء هو أصدق شيء يقوله الإنسان أن تثني على ربك عز وجل فهو المستحق للحمد والسناء ولذلك كان بوابة كتابه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أعظم الحمد وأجمله وأكمله الحمد لله رب العالمين لم يسند الحمد من أحد على الله سبحانه وتعالى فكأن ذلك فيه اشعارا بالاستغناء الحمد ثابت له حمدتم أم لم تحمدوا فهو ثابت وهو مستغن عنكم سبحانه وتعالى فأصدق شيء وأعظمه وأجله أن تثني على ربك عز وجل فهذا أصدق شيء والأمر الثاني أن العبد الذي يثني على ربه سبحانه وتعالى عبد حقر عمله ووقف على قدم الإفلاس فهو لا ينظر عمله لا يقول اللهم بصلاة اغفر لي ولا يقول اللهم بالصيام اغفر لي إنما يقف وقفة الذليل العبد بين يدي ربه سبحانه وتعالى فلا يجد سبيلا إلى الله إلا الثناء على الله سبحانه وتعالى ولذلك في دعاء الكرب الذي في صحيح البخاري كله ثناء على الله عز وجل واسمه دعاء الكرب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 وليس فيه شائبه قط من كذب الامر الثاني انه لا حضور للعمل هنا فليس هنالك من حظ للنفس الامر الثالث ان الله عز وجل يحب ان تمدحه وان تسني عليه لا حاجه اليك ولكن احسانا اليك اعظم حالاتك ان تكون عبدا والعبد مثن على ربه سبحانه وتعالى فالحامد مثن محب فإنك لن تحمد أحدا إلا إذا كنت شاكرا له ومحبا له فهذا من الأمور التي يشاهدها القلب في الثناء على الرب عز وجل الله يحبه وهو أخلص شيء من الشوائب الكذب وهو أصدق شيء وهو ليس فيه حظ النفس وأيضاً الرب شكور الرب شكور ولو لم يكن ربنا شكورا لكان كل الناس في جهن قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حديثاً مفزعاً أو في صحيح ابن حبان بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم لو حاسب الله لو آخذ الله محمدا صلى الله عليه وسلم وابن مريم بما جنت هاتان وأشار إلى السبابة والوسطى لعذبهما وهو غير ظالم الله هذا في النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فلو لم يشكر الله عز وجل عبادة عبده فيقبلها ويثيبه عليها سبحانه وتعالى ثواب الأبد ما كان لأحد مع الله عز وجل حق وعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة عمله قالوا ولا أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولا أنا إلا يتغمدني الله برحمته إلا يتغمدني الله برحمه منه وفضل فالله شكور يرى عبده قد استغنى بالثناء عليه عن ذكر حاجته ويرى عبده يفعل الشيء الذي يحبه ويرى عبده يذكر اسم ربه سبحانه وتعالى مجريا له على لسانه منبعثا من قلبه ويرى عبده كأنما استغنى بالله عن حاجته فشغله حب الثناء على الرب عز وجل لأنه يحبه الرب عن حاجته التي يحبها هو فآثر مراضي الله على طمع نفسه وحظ نفسه فماذا يكون من الشكور ورد في بعض الآثار وحسنها بعض أهل العلم من شغله ذكري وشكري عن مسالتي أعطيته أفضل ما يعطيك أفضل ما يعطي السائلين ولذلك شرع في الكرب سناء على الرب سبحانه وتعالى وفي هذا لطيفة وسر فأت بقلبك وأصغي إليها إننا نعلم أن الدعاء والقدر يلتقيان فيعتلجان كأن هنالك حربا ولا يرد القدر إلا الدعاء ومعنى أنه هنالك معالجه واعتلاجا انه لا بد ان يكون دعاؤك ذا زاد قوي ولا يثبت مع اسم الله شيء قط ولا يثقل مع اسم الله عز وجل شيء سبحانه وتعالى فاذا ما كان الدعاء مثقلا بالثناء على الله عز وجل كاثر هذا الثناء بجلاله وبهائه ونوره القادر فدافع البلاء وكشف الكرب وأذهب الضر فإذا ما أكثر العبد من الثناء على الرب عز وجل كان أسبق من غيره وكان أمره أبرك من غيره وكان حاله أعظم من غيره الذي خصص دعاءه لمسألته وحسب بينما الذي أتى إلى ربه سبحانه وتعالى فجلس ليرى حاله ولا يرى عمله ولا يرى طمع نفسه وإنما يثني على ربه سبحانه وتعالى فيعرض نفسه لنور ربه تبارك اسمه ولكرمه ولجوده يرى عبده آثره لا بد أن يؤثره وأن يثيبه أكثر من ذلك الذي انشغل بحاجته وحسب وهو محسن لكن الأحسن والأبهى والأعظم أن تنشغل به فإذا انشغلت به كفاك يا اخي الحديث حديث سيدنا أبي رضي الله عنه عندما قال للنبي صلى الله عليه وسلم وقد كان لسيدنا أبي ساعة يعني وقت في الليل يسأل فيه ربه سبحانه وتعالى حاجته فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ما أجعل لك من صلاتي يعني من دعائي فقال ما شئت قال الربع قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك قال الثم السدس حتى وصل قال أجعل لك صلاتي كلها فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم له قال إذن يغفر الله لك ذنبك ويكفيك ما أهمك أذا بالصلاة على النبي صلى الله فكيف بالثناء على الرب عز وجل وان له لحلاوه وان له للهاء وان له لنورا وان له لثمره عظيمه تكسوك كسوه العبوديه ان لا تشهد عملك وان تثني على ربك وان تقطف زهور الاجابه سهله ميسوره دانيه منك كدنو شجر أَهْلِ الْجَنَّةِ منهم فَإِذَا ما اشتهى الواحد منهم مَدَّ مد يده فاقتطفها وكذا العبد المثني على ربه يطيل أمد يده فيصل إلى غيبه ويأتي به ويعجل الفرج لنفسه فقد روى الإمام بطال أحد شراحي صحيح البخاري رضي الله عنهم جميعاً عن بعض مشايخه أنه قد لحقه قرب فرأى وما أجمل رؤى الصالحين قال فرأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الرؤية وعن يمينه جبريل لا يفتر عن الذكر يا سلام على الرؤى فقال له عليك بدعاء الكرب الذي في صحيح البخاري هذه قصة صحيحة قال فما هو إلا أن قاله حتى قضى أمره في الصباح هذا في الليل أثني على الله عز وجل وشاهد بركة هذا السماء في نفسك إن هذا من نعمه عليك التي تستحق شكراً وثناءً عليه سبحانه وتعالى أن تكون مثنياً عليه سبحانه وبحمده وتبارك اسمه وتعالى جده